قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أماما إليه ملك فيكون معه نزيرا أو يلقى إليه كنس أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا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 دعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا لهم فيها ما يشاؤون خالد كان على ربك مُحَانَ مَا كَانَ يَمْضِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْر وَكَانُوا قَوْمًا ضَالِّينَ فَقَدْ كَذَبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلَّا إن لا ياكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرًا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى رب بَنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ اعْتِزَازًا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مطيلا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 وَاتَّقِ كَفَرَ رَبِّكَ هادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وَأَضَلُّ سبيلا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 وقوم نوح إلا مما كذب الرسل أو رقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعذ وثنود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة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 İnhum illa ker angam, belhum a vallu Alam tara ila Rabbk, kif maddu zill, vlo şaa. Alajgalehu sakina, süm mjaln al alayhi ثم قبضناه إلينا <سؤال> قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشرا الذي أرسل الرياع بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسطيه مما خلقنا عاماً وأناسية كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفر ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا fıla tutayıl kafirin ve jahidlərini bir jihada kibira və o eləzi mərəj albhrayin, həzə ağzı sırat və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 anas judu lima tunuruna wa zadehun nufura tabarakal ladhi jaala fis samai burujan wa jaala fiha sirajan wa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 مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله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 إلا من تاب وَآمَنَ وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما